خلدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها خالدين فيها وبيئس المصير ما لا صاب من مصيبة إلا بإذن الله.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 اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن اوقى شح نفسه فاولائك